عجالي طيبة مهوى خاطري وقفا ما خاب من سار في آثارها وقفا قلبي لحب رسول الله قد وقفا وقفا له وإله حب الوصي علي حاد المطايا إلى أحبابنا أحدا قولوا له فليعرج بالسرع حدى نزور عما الذي لم يتخذ خليفة بعده غير علي لدي حبك يا خير الورى ولد سوايا قلب يحب المال والولد ملكتني في الهوى يا خير من وليدا وكيف يهواك قلب لا يحب علي سبحان من وهبنا ايا ما وغبا الله الله, الله،, الله،, الله. كآمنة قد شرفت وغبا بمولد دونه كل الوجود هبه كمال الذي من دون, دون حب عليه بحر انك قد مرجاني وأنت مرج جهور طاب من مرجي تشاغل الناس بين الهرج والمرجي وليس يشغل قلبي غير حب علي من سار في الخير دون المرتضى وطاف بالبيت مهما طافه وسعى لم أدرك كيف له قلب وما وسعى حب الوصي ولا دينا بغير علي جمر العداوة في حساده وجرى وجرى. وسال بحر محبيه له وجرى وبين هذين قد كان القضى وجرى بأن يكون قسيما في الحساب عليك يا من بسيف علي في الوغا وترى متى تزيح غشاوات الدجا وترى كل على ما يغني يعزف الوترى كل على ما يغني يعزف الوترى وإن أغنيتي ترتيل <تصرف> <تصرف> <تصرف> <تصرف>